تعالوا يا مؤمنين مع سائر المسيحين لنام دا حاج معين اسمه صار شودة ونغمة منشودة قدسنا أنبا شنودة في شنداوي حبيب byl muž, والتهليل v <تصفيق> من rohy, byl tehly. في jsem byl, já التكريم. من سن ومحبة رب الانا وابوه كما رعى اغنام ام من الكرم وسائر الاعلى مقام ابو سهلم الله في هذا الحال وصل ليالي طوال مع خاله أم باب جال <تصفيق> خاله وآله تركوا في الدر ولا تأخذوا غادا أنتم سطروا <تصفيق> سيكون ما نرقم وتوعد لجمعات من رهبان الديار ورب المؤمنين أعلم صوت برنين رئيس المتوحدين ملائك اطر صراحه حالي جهور حقا اسمه مانار <تصفيق> تنيع ان بابي جال اجمع رغبان في الحال على يا رب تبع نظام الشركة بالنعمة والبركة طريق الله سلك ديروا في غرب سهك بنوره الوهك بالفرح والابتهاك ألف ومئة مراهب بكل عطايا الواهب بنعمة ومواهب يوليك <تصفيق> بشروتي ومنطقة البار عطاة الانتصار لقيد وباختضار يوليك <تصفيق> <تصفيق> بشروتي عزات السامين وقوال الرازين كأحلى ترنيمان ووضع القوانين محفوظة طول السنين للربع مجموعة ما قالت لإسم رب القوات تضيء لنا الطرقات وحضر مجمع أفاسوس مع البابا كيرلوس ليش هادة لإسمي لي سوس وبكت مسطور سالك بالشرور الذي ترك النور فيبين من شادي اللي يرديك واللي المسيح المجيد اهتم بخلاص ود نسير بقول لي محبوب رأى فرح سمائي بالمجد البهائي مع يوحنا الرأي تمتع بالإعلانات مع كل الوزنات ربحها بالبركات رأى تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إلهي الأنب شنود أعنك أجمعين Mare a are ar senos, ah, ah, ah, ah, ah. a -se a a a